قادر محمد ابراهيم براهيم خيام مصطفى مصطافة بلا حدود قادر سماعين و أمين خيام ناس وارد. المكتوب على بلادي غربني وحلوة أمريكا ولتلي مراد وعليك يا لاموي ما يا يا يا يا فرقاك <تصفيق> للنهار غير تبكيش <تصفيق> لا تفكرتيني انا مع شريك تحليه دير ذهب نبغيها تبغيني اي محا تغبني يا هيا ومعها وفيت انت فن لا مر واللوب واللوب عاد قدتوني وبغاو يقلولي الضربان في الغربان في الغربان بنيتي وخدعوني عرفتهم مش كون عقلي طار خرجت معاهم راجل يعرفوني من نحسد من غير ما نشمح رابان يا ربي ساترني عود الخير ما تروحش غبان ما فهمت علاش الناس ضلموني، بقولهم شعلو في قلبي ما بسببهم جلت اتخبل ميزاني غير ربي يعفو من الكاس الدمار قبل ما بالماء يدمرني يستجفو بي أكبر وصغار ما زال يقلك سلاحي رباني ولا بد لعب يكون صغار. Zdjęcia i montaż ليش راك معدبني يا عقلي في قد تحزم حربهم باشعار عايرهم بعدهم ما يسالوني من كثره الغيره ردونك لو شرر مطلب من المولى انا قطرني ياه هادا فين وصله من سلي صغار وبني حقرت لي Tak,